الساعة الشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق له عا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلّي الذين لهم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معنون للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب يشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما منك أيمالهم فإنهم غير منومين فمن بدّ غرّا ذلك فأولى هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مبينة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 إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا همهم الذي يعذون هم يوم يخرجون من الأجداد صراعا صراعا كأنه إلى شاهتن ابصارهم ترقههم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يرى